غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <تصفيق> واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبنك غلاما زكيا قالت أني نَبَشَرُ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّهُ إِنَّ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً مِنَّا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخار إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد لعن تحتك سريا وهزي إليك بذع نخلة تساقط عليك ربما دنيا فكني واشربي وقربي عينا فإما ترين من البشر أفدا فقولي إني نذرت للرحمن صورا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد لئت شيئا فليا يا أختها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 وأنصاري بالصلاة وأنصاري بالصلاة والزكاة ما تمحيا وبرضي والدتى ولم يجعلني دبّا شقيا والسلام علي يوم نمت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من وند سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له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 او <تصفيق> الله